السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المهمة هو السعيد ومستقر كلها المسرورة ينقص نعم من سيئات أعمالنا من يربي الله فلا مضل له ومن يضل فلا لا رياله وأشهد أن لا اله الا الله وإله أكثره لا شريك له وأنه حمده ورسوله أما بعد نقوم إخواننا في وقوف أن يجلسوا حتى لا يمنعوا الهواء في الهواني. اجلسوا مكانكم اجلسوا مكانكم حددنا في الفيديو السابق عن احكام في التيمم وذكرنا جمله من هذه الاحكام ومن اهم هذه الاحكام التي ذكرناها هل التيمم مضيق أم انه رافع بالحدث وذكرنا بان الامام مالك رحمه الله تعالى وبعض اهل العلم منهم الإمام احمد رحمه الله يرون بان التيمم مبيح وليس, وليس رافعا وذكرنا تحقيق في هذه المساله وهو ان التيمم رافع قلنا بأن الأحكام التي تطبق على هذا الحكم الدائرة بين كون التيمم مبيحا لأمراضا عد احكام كثيرة منها جواز فراغ او جواز ان يتطهر المسلم عدة فراغات ومطلوبات وغير مطلوبات من وحي وان التيمم بالقول بانه رافع لا ينتقض الا بشيئين اثنين الاول ما ينتقل به الوضوء وهو خروج الحدث والثاني وجود المال عند عدمه أو عدم استعماله عند عدم على استعماله هذه المواقف التي تتعلق بالتيمم إذن قولنا بان التيمم مرافق تترتب عليه احكام من احكامه انه لا ينتقل إلا كما ينتقد الوضوء وهو هو ناقض لنا ناقض الوضوء المعروف او بوجود الماء اذا كان المتيمم انما تيمم لعدم وجود الماء اذا وجد الماء بطل التيمم حال لان التيمم محروه ويقتصر به على على الضروره وموضع الضروره هو عدم الماء فإذا وجد الماء ذال في الضرور وينبني على هذا حكم وهو أن المسلم إذا شرع في صلاة تيمم لها ثم أثناء الصلاة جاء له بالماء أو في بوجود الماء بطلت صلاته هو لماذا؟ لأن الماء قد حضر والضرورة قد ذال فوجب على الذي شرع في الصلاة عليه أن يطمع هذه الصلاة وأن, وأن يتوقع وهذا هو القول الراجح في مسألة وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموقع ذكر خلاف هذا لأنه يرى بأن الشروع في العبادة لا يجوز أن يبطلها المسلم في بقول الله زل وعلى ولا تبطل اعمالهم لكن هذه الآية إنما نزلت في حقي من عمل عملا وتلبس بالشرك فيه، فإن العمل إذا شرع فيه المسلم ثم تلبس بالشرك فيه فإن العمل يبطل. ثم ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وهو خُن التيمم رافع وليس مبيحا أنه يجوز أن يُفرِّج عدة فرواتم. و انه يجوز ان يرفع به الجناد وسيحينا ان شاء الله تعالى باب التيمم للجند و ان الصحيح ان الجند يجوز له ايضا ان يتيمم والحاصل الحاصل ان التيمم هو بدل عن الوضوء و له حكم المبدل منه لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ايوه كذلك فان كنتم جنبا فتطهروا وانطهروا على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فتيمموا عجلا طيبا ايوه كملوا فالمصاحه به لعلكم فسلحوا بوجوهكم وايديكم وايديكم من ما يريد الله ان يجعل عليهم من حرج ولكن يريد يطهركم هذا موضع الشيخ ولكن يريد ليطهركم فنص الله جل وعلا على ان التيمم مطهرا نص الله جمع. على أن التيمم مطهرا وكون التيمم مطهرا يعني أنه مرافع بالحدث وليس مبيح. في ذكرنا عفوا ذكرنا احكام كثيره متعلقه بالتيمم متى يتيمم المسلم ذكرنا ان التيمم يكون عند عدم الماء او عند العجز على الاستعمال عند على ذكرنا ايضا مساله اخرى وهو ان المسلم اذا لم يكن معه ماء و كان معه القدر ما يتوضأ به وكان جنوبا فيجمع لرفع حدث الأكبر وتوضع الحدثي الأضرر وقلنا على القاعدة بأن ما لا كله لا يترك جلده وهذه القاعدة مذنية على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمره فأتوا منه ما استطعتم هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة هو أن النسور لا يسقط بوجود النسور الميسور لا يسقط بوجوده المعسور فإذا عثر على الانسان فعل شيء من الجانة أشرفها بكلية وإنما يأتي بما تيستر ولهذا فرض عبد على هذا فرعا وهو أن المسلم إذا كان قليل من المال لا يكفي للطهارة فهو كان طهارة الكبراء طهارة المسوع فإن كان له ماء ويريد أن يتغرف أوضوعاً أصغر ولا يكفي إلا قدر ما يصل وجهه ويدين فإنه يصل وجهه ويدين ثم يتينم لسائل أعضاء الباقي أنا أرجو أن تنتهي لسائل أخواني رأي مهمة جداً وكلكم أعليون بها ذكوعاً وإناثاً رجالاً ونساءاً كل ومأمورون بهذا نتكلم عنه وهي مسائل مهمة ينبغي أن تتعرفوا عليها ومضى على الناس ثمن لا يجب شيئا من هذه الأحكام وإلى اليوم إلى اليوم الأخوات أكثر الناس لا يعرفون شيئا عن هذه الأحكام الأحكام الثيمين أقول يا إخواني إذا كان واحد عنده وراح نشرحها بالدابة لأن هذا الحكم يعني ينبغي يستفيد منه الجميع كشويه ما ما تكفيك الا لي بس تغسل وجهك ويديك الى المرفقين يعني ما يبقالكش بس تمسحها فقط وبس تغسل رجليك ماذا تفعل هل تفرق الوضوء وتقول ما عنديش ماي يكفيني فاتيمن نقول له لا, لا. فينبغي عليك ان تغسل بهذا القليل ما تستطيع من اعضائك اذا كان يكفي وجهك ويديك اغسل به وجهك سمي الله وانوي الورو واغفر به ويدي ويدي ثم بعد ان ينتهي الماء تيمم لسائر الاعضاء الشيء ما أنت بالحجرات في في الهواء لا هذا سعبه بعض الناس لسائر وإنما تتيمم ونحفد بتيممك غسل الاعضاء او طهارة الاعضاء التي لم يحصل تطهيرها في ذلك الوضوء. نعم. عندك ما لا يكفي في أن تغتل الأعضاء الواجبة في الوضوء. وهي على قول صغمضة والاكتنشاق وغسل الوجه واليدين الى إذا فقيم وغسل الرجلين عندك ما لا يكفي لغسل غسل أو المظمار الله غسل الوجه فماذا تفعل تفني ذلك المال ماء اولا كمله يحيث تصل به الاعضاء التي يمكن غسلها فإذا لم يبق عندك ماء ويتحقق عندك قول الله جل وعلا فلم تجئا هل ننتقل الى التيمم تروح تتيمم من, من جديد وش موضع هذا التيمم من هذه اقوام نيابة عن تلك الأعضاء التي لم يحصل تطهيرها بذلك المال راح تقولوا ما الدليل احنا امه تطع على ان السفير سمع الدليل يرتاح اما اذا ما سمعت الدليل راح يبقى الشيطان يغفر صحتين هذا دليل هل فهمنا الدرس نقول الدليل هو عموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت طيب هل في هذا الدليل نقول هذا الدليل لا يكفي لحد ما نضيف إليه دليلا ومبت في السنة في قصه عمرو بن العاص في غضوة في غضوة لا في الثلاثل وهذه الغزوه كان فيها كثير من المهاجم الصار. بل كان فيها عمر بن الخطاب غيره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على هذه الغزوة، وكان هؤلاء الأفاضل الأكاد، وكان في ذات ليلة برد شديد، كما وصفه عمر بن العاص بأن ما يعني أشد منه قبل ذلك اليوم، فاصبح جنباً، فخشي على نفسه. فتَيمن وصلى باطحال ولما علم احاده بذلك فكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل فقال يا رسول الله انه كان مني كذا وكذا وقد عليه ثفث البرد انه اصبح جنبا فما زاد على ان غسل بناف غابنه المغارب هي الاماكن يعني التي يكثر فيها العرب او النجاسه فما زاد الا فالمغابنه بالماء وتوضا ثم تيمم وصلى بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت فيكم او مثل فعلت مثل الذي فعل هذا يدل دلاله طريقه على ان عمرو بن العاص انما أصاب السنه في هذا وهو ان لم يترك الغسل كليا بحكم انه لم يقدر على ان يغتسل غسلا كاملا فاقتطر على غسل مغابنه ثم توضع وضوءهم لانه متيسر عنده ثم تيمم وما محل التيمم؟ محل التيمم هو نيابة عن تلك الأعضاء التي لم يحصل تطهيرها بذلك وارح هذه مسألة مهمة ايضا من مسائل هذا الباب وهي ايضا مسألة ما هي المسافة التي تجب للبحث عن الماء ان تنزل المسجد مركز الماء يحصل هذا فقط فماذا يفعل ينبغي عليه ان يبحث حوله من غير ان يشق على, على نفسه وايضا بحيث لا يخرج الوقت نقص بالوقت وقت لاختيار العزه والسفر وغيره فيبحث عن الماء هنا وهنا فإن وجده فبه واذته اسما وصللا طيب لو لم يجد الماء الا الماء المعد في قوارير ليس باعتبار ماذا يفعل هل يشتري لا يستري؟ الصحيح أنه يشتري الماء الصحيح انه يشتري الماء ان كان عنده ما يشتري به اما ان لم يكن عنده ما يشتري به يسقط عليه الوضوء بالماء بالماء أما إن كان عندهما يشتري به الماء وجب عليه أن يشتري الماء لأن التيمم جوابه منوط بعدم وجود الماء فإذا كان الماء موجودا ولو بالماء اتفرع على هذا الطرح والله لكم الفور وعلا أنا في ماذا كلهم يحاولون على التلفاز التحراء يحرصوا ويحاولون يقرحوا في مكان خطفر ما عرفناش ليه شمال ولا جنو فنحن إن شاء الله راح نخلوكم في طريق إن شاء الله معلوم حتى لا نبي لأن كل هذا يعني الدور في لك واحد اتفرنا عن هذا فرع. إذا كان راح يشير الموكين بعض الناس المستغلين اللي إخلي كيف يستغلوا هذا الضغط يكونوا الناس محتاجين في ترجاع هداهم والله إذا كان فيكم ترجاع ندعوه بالجداد لأن التجارة إسوال كانت مباحة والربح فيها مباحا غير محدد، لكن من بغي أن يكون المسلم رحيما رؤوفا بالناس ولا ينبغي أن يكون جشعا يستلعطون والله تعالى يبارك للمسلم في القليل الذي صدق فيه وابتغى بجائة الرأس والإحسان الى الناس أي دي في وقت إنه سادم التجار يكون عنده يعني لو يعني. كل شي سموها الماء فعِدا عنده فعِدا وقرح فعِدا يعني ذي لي السماء فعِدا كل شيء السماء فعِدا الماء المعبد في قارورات يعرف بأنه ما كان الماء المسلمين هم يجرون بشي طرّا وقرع 2005 في المية وله بعضون بعصر فهذي المسلم أو لا إشتري؟ ثياب المثل أختلس اهل العلم وقالوا ان كانت سعر مجن ترك شراء الماء وسينم وذهب بعض اهل العلم من المحققين إلى أنه إن كان قادرا على الشراء وجب عليه أن يشتري لأنه ان تجسم بذل المال الكثير في دنياه فلا أن يتجسم بذله في دينه من باب أولا لو كان محتاجا أو إلى شيء آخر احتاجه في أمور الدنيا فمن بذلك أولى العبادة لابد له أن يشتري الماء لأجلها والله تعالى ناظر إلى عمله وشاكر صنيعه والله جل وعلا يقول من يستقل الله يدعى له مهربا ويطلقهم الحج ليشتفر فإن بذلت مصلم مالك في شراء الماء لأجل التوضؤ فإن الله جل وعلا يبارك لك في ذلك الوضوء وفي تلك العبادة وأحرى بذلك في مالك الذي بذلته ويعورك خيراً منه طيب خلاص النتائج كيف قاتله خلاص إذا كان قريب على الماء يروح لكوبا في البحر او غيره اذا لم يختفى خروج الوقت ما اذا خشي خروج الوقت فعليه ان يتيمم ولا حرج عليه إلا صلاة والسلام على رسول الله اله وصحبه ومولات أما بعد الاثنين قال بابي حدثني يحيى عن مالك عن نافع لأن من أفضله هو وعد الله عمر من الغرف حتى يقام بالمرض نزل عبد الله نزل عبد الله حتي يملم ضعياً قزيلاً فنزح رجله ويديه إلى المرضى خيرهم قال الموكي وحكىني عن مالك عن نافع حين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتهم نبيل بن علي فقلت ان هذا كيف يتم من اين به فقال يضرب المزر فترى مالك الله في وجهه وضربة الله تعالى باب عن التيمم وكيف يسمع وصدر هذا الباب باثر عبد الله بن عمر في سلسلة ذهب وهذا الإثناث وهو مالك عبد الله بن عمر هو من أصحي الأساني كما ذكر الإمام البهار يسمى سلسلة الذهب ومفاد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من الزرس أقبل عبد الله بن عمر من الجرب الجرب عفوا ذكرنا أنه مكان قريب من المدينة على ميلين أو ثلاثة من المدينة إذا كان بالمرضة والمرض أيضا قريب من المدينة على ميل أو ميلين إذا قلنا على ميل أو ميلين والميل هو حوالي كيلومتر متر يعني. كيلو متر كيلو مثلا فمعنى أن هذا قريب جدا من المدينة ومع ذلك نزل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فتيمم طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى هذا الفعل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه انما فعله لاجل انه خاف الا أن لترك الوقت كما ذكر محمد بن مسلم وهو لا يجريك الوقت اي وقت الفضيله بل إن الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر في رحله معلقا في صيغة الجذر وذكر أن عبد الله بن عمار دخل المدينة والشمس مرتفع يعني دخل هذا الوقت المبكر ومع ذلك في ولم ينتظر وهذه هي السنة أنه إذا كان على سفر وعلم انه سيدخل المدينه على ويكون على مشارفها قبل منها ودخل الوقت فانه يجوز له ان يصلي ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اعطيت خمسا لم يرهن احد من قبلي قال وجعلت لي الارض مسجدا وطغون فايما أز... رجل ادركته الصلاه فليصلي هذا موضع فأيما فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي وهذا الرجل إننا ادركته الصلاه قبل دخول المدينه وهو عبد الله بن عمر ففعل ابن عمر رضي الله عنه وهو انه صلى لانه ادركته الصلاه في ذلك المكان ولا ماء عنده لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فعل في التيمم شيئا زائدا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو انه مسح يديه الى المرفقين بعد ان مسح الوجه والوجه في السنه ولا غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الوجه والكفين بل قال عليه الصلاة والسلام في أحد طرق هذه الأحاديث وقد ورد في صحيح البخاري إنما يكفيك هكذا إنما يكفيك أن تمسح بوجهك وكفيك وهذا نص صريح في الموضوع وهو أن الزيادة على الكافي غير مشروع زياده لم هذا المحققون من أهل العلم وهو أن الزيادة وإن قال عبد الله بن عمر وتابع رؤية الإمام مالك رحمه الله في أن السنة أن يمسح المتيرم يديه إلى المرفقين وإن كان في المذهب أن من مسح وجهه وكفيه أجزأه ولا إعادة عليه لكن يستحب أن يعيد في الوقت إن لم ينسح إلى المرفقين يستحب وليس من باب الواجب لكن في هذا الاستحباب نظر لأن المستحبات عباده وإذا فعل المسلم مستحبا فإنما فعل عبادة والعبادة تثبت إلا بالذلين نعم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان التيمم ضربتين ضربه يريد وضربه باليدين الى المرفقين وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا حتى قال الامام الدار القصري رحمه الله ان الصحيح وقفه على عبد الله بن عمر وأنه من قول عبد الله بن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم صراحه على الكف وعلى الوجه وعلى الكفين فينبغي الاحتصار على هذا شيء مساله عن اخرها حتى لا يعني نخلق المعلومات ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر لا يتيمم إلى المرتقين. هذا قد ذكرنا الكلام عليه. لأن قياس اليدين على الوضوء فإن الغسل في الوضوء ينتهي إلى المرتقين. قالوا يقاس عليه المسح في التيمم. إذا الى إلى نقول هذا قياس مع الفارق. قول قياس مع الفارق. لوجهين اثنين الوجه الأول أنه قياس كما يسميه أهل الأصول قياس فاسد الاعتبار لماذا؟ لأنه في مقابله النص هو النص النص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يجريك أن تنتح بي. هذا النص مقابله هو فعل هؤلاء فعله الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عمر أنه يزيد إلى النفق. فهذا فعل مقابل هذا الشيء مقابل للمقص فهو فاسد الاعتبار معارض للنضج. وجه ثاني من حيث النظر أنه هناك فرقا بين التيرم وبين الوضوء. وإذا أردنا أن نشرح فاحما بأمر لم يره الأثريث أولي الأخوة الذين ربنا قد لا يفهمون مني هذا الكلام، لكن دورة إن شاء الله مرغمة. الذين يتكلمون في الغيال وأن يقاص فرع بأرض لابد أن يكون هناك وجه شبه بينهما والتيمم والوضوء لا وجه شبه بينهما لأن الوضوء فروضه بين أربع فروض أو خمس فروض أو ست فروض من قال بالتأكيد المغمضة والاستنشاء لأنها فراء فرائض الوضوء فتتهم من لم يقل به ما فهي أربع غسل الوجه وغسل اليدين الى الملفقين مسح الراس وغسل الرجلين اما التيمم فانه ضربه اليد واليدين فاخترق ايضا الغسل يشترط له تعنيم الماء على الجسد والتيمم الذي يكون به إنما يكفي فيه مسح الوجه واليدين شيء ثالث ان الوضوء يا إخواني مطهر مطهر للاعضاء المغسوله أما التيمم فالطهاره فيه معنوية وليس جسدية. إن الوضوء لا غسل بالك. نحن أوسات التي في يديك، أوسات التي في وجهك وفي يديك وفي رجليك أما التيمم فلا. انما هي طهاره معنوية، لكنها طهاره فعرف بهذا أن التيمم أن التيمم أو غسل أو مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين غير مشروع. لأنه في مقابلة النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى أو سئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به يعني سئل عن كيفيه في التيمم وأين يبلغ به المسلم فقال يضبة بالوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفق قول الإمام المالك انسحه ما إذا على وجه وليس على وجه فرق لأن الفرق عنده أن المذحى إنما يكون للوجه والكفين وجوبا ما الى من فانه فإنه من السنة ولهذا قال ائمه المالكية نقلا عن الإمام المالك أن من صلى بتيمم من به وجهه وكفيه فقط فإن صلاته تجزئه ولا يعيد وجوبا بل ينبغي أن يعيد بابا في الوقت ما يخارج الوقت لا يعيد استحباب لكن تكلم عن مسألة الاستحباب يعني مسألة مختلف لا أو مسألة ينبغي إن, ان تكون أن يكون عليها الدليل والدليل غير متوفر فلا ينبغي التعويل عليها والله عالم نرجع إلى مسألة أخرى. متعلقة بحديث فضلتم أو أعطيت خمساً لم يحقهن أحد قبلي ذكرنا في الكثبة السابقة مسألة الخلاف فيما يتيدم به أي شخرة التراب أم لا تراب وقد جاء في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا فذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب ان يمسح المسلم على التراب فقط لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقطع عنه قال وتربتها جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا قالوا هذه زياده تقفص العموم في باية الأولى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً هذه الخمس إخواني من خطائص النبي صلى الله عليه وسلم وخطائص هذه الأمة نعبد عبدالبرد إمام إمام كبير قال إنما كان من خطائص النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام بن عبد البر رحمه الله كل ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا يدخل التخصيص في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يا اخواني قالوا لان التخصيص تقط من شرف المخصص له اذا قلت يا اخي أرامي أعطيت لك مسؤولية المسجد أنت الامر والناهي في المسجد وانت المسؤول عن كل شيء في المسجد هذا شرف لا شكا وأنك خصصت هذا الإنسان بهذه لي العظيمة ثم بعد ذلك تداركت وقلت إلا الإمام فهذا التخصيص يوقن الشرط صحيح العلم كذلك قال ابن عبد البر النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الخمس فاذا خصصنا واحدا من هذه الخصائص فكاننا انقصنا من شرف هذا التخصيص ولهذا يقول الإمام بن عبد البر او يدعم بن عبد البر الى جواز الصلاة في المقبره فبعض الاخوان ربما يتسرعون يقول لك كيف اشترى المقبره او المخالب وربما قال له احدهم هذا الامام بن عبد البر امام في الحديث والكهف يقول بجوازه يقول لا القول بالجواز معاقل التي لا تصل الى القبور ولا تجلس اليها وما ادارى المسكين لان هؤلاء اما طلعوا على هذه الاحاديث لكن رأوا واجتهدوا وبنوا حكما وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحتيت خمسا هذه الفائص لا يجوز أن يدخلها التخصيص فإذا جاء نص يخرج بعض الأرض من مجموعها التي خطف النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بهذه الخصيصه فإن هذا تخصيص ينقص من شرف المخصص له قالوا فلا نعمل به هم أكوانه كما لم يعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد في صحيح مسلم وجعلت جعلت هي الأرض مسجدا وطربتها وإن كانت تعليت على الآخر في تربتها لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصله هؤلاء أدركت الصلاة وصل الحرم وكيف غير الرمل يقول لنا لا أخرج من عاود نبض طلب الشعارة وفرش مكان فيه تراب بكين من عاود وجمع. هذا تكليف بما لا يستطع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يذهبون إلى المقيم ويقطعون الفيات والصحارى ولا يكون فيها إلا الرمال ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل التراب ولا أمر بذلك أصحابه فعلم بهذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت إلى لنا طهورا المقصود به كل ما كان على وجه الأرض المقصود به كل ما كان على وجه الأرض نذكرن في هذا قاعدة من قواعد العلم الكبيرة المتعلقة بهذا الحكم وهو أن الحكم الخاص الخاص إذا كان موافقا بالحكم العام فانه يعني يكون جزءا منه ولن يلغي العام ولن في مساله في التخصيص في هذا الباب لانه قال التخصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص من اهل العلم لأن هناك توافقا بين القرب وبين الارض الوارد التخصيص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال <تصفيق> يعني قد يعتار المعترض ويقول يعني عبد البر البربري ولسنا هو جه لا شك ان كلام عبد البر به جدا لكن نقول دخولك على الصفائف ينقص شرف المخصص له هذا فيما اذا لم يتعارض هذا مع حق الله جل وعلا لأن في مسألة المقابل أقوال تعارض حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبقاء الخطائف له كما هي تامه معه جل وعلا وهو ان لا نطلية إلى القهوم فإذا تعارض حق الله جل وعلا وحق نبيه وجد أن نمتذل وأن نراعي حق الله جل وعلا وأن نحمي حق الله جل وعلا فمسألة الصلاة إلى المقبره أو الى القبور من هذا والله تعالى اعلم قال عن الرحمن من هذا الباب الاخير من ابواب التيمم وهو تيمم الجنب وقد قال بعض اهل العلم لأن الجنب لا يتيم وكان هذا مذهب عبد الله بن مسعود الله عنه ثم رجع عنه وكان مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن ذكره عن سيادة رضي الله عنه حيث جاء رجل يسأل عن هذا الحكم. فقال له عمر لا تتيمم فذكره عمار بن ياسر بقطه وقعت له مع عمر بن الخطاب قال من المؤمنين الا تذكروا في حادثه كذا اننا كنا وكنا في سفر فاصابتنا جنابه فاما انت فلم تصل واما انا فتمررت في التراب فلما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ان تفعل هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الارض ثم نسق فيهما هذا دليل الوجوه و دليل زواج النفس ثم نسق فيهما يعني نحت قراءه بستقبليته فنسق فيهما فمسح وجهه وكفيه الاصل في هذا قلنا حديث عن ما الله تعالى الجنب يجوز له أن يتيمم ان عدم الماء أو لم يقدر على استعمال الماء فإذا وجد الجناء فليغتسل ولا يجوز له أن يصلي الصلاه الافراد بذلك ذلك التيمم وهذا معنى قول سعيد بن المسيب رحمه الله ويقال سعيد بن المسيب وكان يقال له سعيد بن المسيم وهو من كبار فازات رحمه الله وكان الشافعي لا يرى الاحتجاج بالمرسل الا مرسل سعيد بن المسيم قال الامام الكبير وهو من فقهاء المدينه السبعه كان اماما حقا قال رحمه الله عن الرجل الجنس يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء عليه الغسل بما يستقبل يعني اذا ادرك الماء كان جنس ثم تيمم ولم يكن معه ماء ولم لم يقدر على استعماله فاذا وجد الماء بعد ذلك او صار قادرا على استعماله عليه ان يغتسل وان لا يصلي بذلك التيمم أخرى هل يعيد you read this fun هذا الحكم بطر ما وهو أن الإنسان إذا كان عنده شيء قليل من الماء لا فيه في طهارته التي سئل عنها الإمام مبارك رحمه الله رجل استلم وهو مسافر ولا يحضر على استعمال إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يقتل بذلك الماء فرجا بأي أذى أدى نجاته يغسل فرده وما أصابه من الأذى ثم يقيمه صعيدا طيبا كما أمره الله أن الماء لا يفي إلا بقدر ما يشرب فإذا كان الماء لا يفي لقدر ما يشرب ويأتيه أن يغسل الأذى ان أن يغسله فان لم يفه لاجل نصلي الأذى بأذى ولو كانت النجاسه على ثوبه لأنه يغسل إن غسل بذلك الماء أصابه العقص شهاده لأن إزالة النجاسه في واجب إزالة النجاة واجب بالذكر والقدر إذا استهدت وإذا كنت قادرا على هل فالمريض إذا كان مريضا على فراش المرض وأصابته نجافة من بول وطائف ولم يقدر على بصله ولم يوجد من من الناس من يدين عنه هذا الخطب فلأكنه ولا يجوز له أن يترك الصلاة وهذه بلية رمطانة ابتلى الله عز وجل بها كثيرا من الناس المرضى ذلك لأن دون الاحكام صريعة فتجد المريض وهو على فراش الموت يترك الصلاه لأيام طويله جدا الذي أنه على ندم وهذا يقع من كثير من الناس ويقع بالأخص من كبار السن الذين يتمسكون بهذا به تمزقن مدينة حتى أخرجهم إلى حد المعطية ترى تشوف كثير من الناس كبار ربنا أشرف على الهلاك وهو صائم لكنه لا يفسد. يعني كم يقول الثورة العلمية كنت بقادرني تحيه موت ما يفترض. لا زل وهذا خلل أخوان المسلم إن اشرف على الهلاك جاز له أن يقبط اذا كان مريضا وبالأقص الصلاة أخوان لا يجوز تأخيره قد يقول قائل في كل أخرج هذا هذه النجاة تخرج مني ماذا أبعا؟ نقول له صل بنجاتك صل بنجاتك وتقدر على التيمم ولم تجد من يناولك ما تتيمم به ولم تقدر على الوضوء صل كما أنت بلا ومن غير طهار فإن الله جل وعلا يقبل منك لأن الله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعت ولا طفع إلا هذا فاتق الله في هذا الذي تستطيع وهو أن تصلي كيف نجاسة ولا وضوء ولا تيمن وأصلي وأنا نائم نقول له صلي وأنت مستلقي على ظاهرك لا أتحرك لا تتحرك صلي بعيني كما يقولون السجد المهم أن تترك تتركى الصلاح لأن تركى الصلاح من العظائم لا يجب لكثل من أن يختارفها فقول الإمام المالك رحمه الله تعالى في من اختلم وهو في السفر ولا يقدر علم إلا قدر الوضوء وهو لا يحضر حتى يأتي الماء قال يرسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيتمعه صعيما طيبا كما أمره الله لأن الذي يتيمم قد فعل ما أمره الله جل وعلا قد تكلمنا عنه فيما سبق في مسألة في هل الصعيد يشمل جميع ما على الأرض أو أنه مخصوص بالتراب وذكرنا في هذه المسألة وأو أن الصعيد يشمل ما على الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو سباغا أو حجارة مفتا أو حارفا أو غير ذلك فإنه كل ذلك بشرط أن يكون هذا على وجه الأرض من جنس ما قعد على وجه الأرض فإن كان من جنس من جنس غير عن وجه الأرض كان الموازة او غيرها فانه لا يجدوا التيمموا بها أو المعادة فإنه لا يجدوا التيمموا بها وأما استفاحة هي طريقة الأرض المالحة التي لا تنبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكذيتم مدينتكم هذه في بات بين نابتين وقيل إنها ثم أسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة أي أنها طيبة وهذا دليل على أن استباع من الصعيد الطيب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في المدينه وكان يسلمون من أرضها ولا حرج في ذلك على أعلم هل من سؤال في أو مسألة متعبقة بسيم نعم لا يسلمون بالنفس لأنه غير داخلي فيما ذكر ولأن النبات ليس من الترمي نعم نعم على الجزران تجران مبارا إذا كنا تجرى إذا كان فيها غمار هورب وغمار والدجاج الذي فيهما هورب يجوز الثاني هو بي أما عين شجرة وعين الزجاج بلا ترمي فإنه لا يجوز الثاني نعم دي. جيب. آه جيب. طيب كيف اه طيب هذا جسد الميت لانه من جزء ما هو موجود من على اما هذا البليده هذا فالله اعلم انه من من من مواد من غير بعض من غير احراق فيها و من لنفسي ان لا شيء مما فيه هذا هذا في السايت بالذات والدار دول اما الكرامل اللي مخروج كلها يطوق على شان بالعربية بالعربيه تاعنا باش نفهموا من خطب بالجراندي ولا الرقام فان هذا كله يجوز ان فيه بهل لانه كله من رفع عاده أو من الصعيد الطيب نعم زيد مسائل ثيم كثيره انا اريد ان تذكروني بها حتى يعني نعم. كيف؟ رفع الحدث ما به لا قل توبى ثم ثاني. توبى ثم لماذا توبى اخواني لان حتى حتى يتحقق له فلم تجد ماء. والوجدان هنا وجداني أو, او عدم القدره على استعانه. واضح؟ هذا السؤال ذي هذا هذه من المسائل التي نسيت هل هذا إشطرق الترتيب صحيح أن لا إشطرق الترتيب لكن الترتيب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بيان بالواجب بي وإنما ذكر به لكن هذا قول فيه عقل والله تعالى نعم بالتالي ها هيو سؤال نجاسة دينار في الاستجمار لا الاستجمار لا يزال في النجاح الاستجمار حكم خاص وهو أن تنفي أن خرج من المريض الأحجار أن, إن كانت النجاحة في ثوبك أو في وجهك أو في يدي فلا تزيلها الحجار حتى ولو مسحناها ولهذا إن كان إن كان عندك ما أزلتها وإلا يكون عندك تزيل العين ويرق الأطر وتصلي ولا حرفين لأنك قد اتقيت الله مقطع. آه زين. الحسن مسبو. نقول إحنا الحسن اللي يكون صبيعة عماق لا حرفتين كما الجيرون ولا ال الجيتين يقولوا ولا الجب. ما إن كان ضلعت. فأنا لا أرجوته، نعم. كي رواياتي، كي رواياتي ومن ضمن الروايات أنه سام. كيف؟ نعم، نعم. هذا مهم. سام كان ضيق وشاح. ماذا يفعل؟ يطلب الصلصال. فإن تعد ذلك، وإن كان هناك هذا الـ يعني الاختصال المرة المرشات في المهناية سيذهب إليها، حتى ولو لم يدرك فقط الزمع وكان قديما من هذا الشيء الماء كان مجي مرة تاعة في الليلة فكان سكان تحت عمارات يعمر كل شيء مغارة في القواطع كل حتى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 كثير من في الحج وفي الحج الطرق أعظم من الحج لو كان في حج أو كان في غيره إن لم يقدر على استعمال الماء لأجل خوف المرض هذا شيخنا فيها أذن ولا يشترط أن يصير إلى الهلق بعضنا يقول يخشى أن يهلك. يقول شيخ الإسلام لا يشترط الهلق وإلا من خفي على نفسه زيادة المرض فإنه يجوز له أن يتيمم كيف أيوه ديمن والله ما فهمتك كيكون دم ضيف أيوه طب يعني ينقي هذاك يا ذلك المكان يقتله او يحطه إن كان عياد اذا يحطه وإن كان طريا يقتله هو ويصلي وبعد كده حكه بالمسدس نعم زلم هذا من التكلف لم يكن يفعله الزلم كم شيء معهم أحجار ها كيف كيف بيكورد. ها أي هذا من التكلم طائرة فيها الماء إيه ادري الطائرة في فإن حفروا أن الماء قطعوه من قائرة ولم تجد بداً وعن الصلاة تتخرج صلي بلا طهار وهذا قول صحيح تعطوه بلا يا أن عمر بن الخطاب لم أول في حديث أن الناس على صلوا ثم نزلت آية التيمم. صلوا بلا طهاره. هذا دليل من قال بأن ساقد الطهور يصلي على غير طهاره ولا تجزمه بعذاب. أحد الصحابة الذين كانوا في غزل في بني لما لم يجدوا ما أن الوقت صلوا بلا طهاره. ثم نزلت آية التيمم. فإذا كان المسلم في طائرة والطائره فيها المعرومة. الإنسان إذا سادر عموما يحاول ذي لحاول يدرك الزوره ويجي يرد نفس الحال لأنه المشكلة في أخوينا خاصه في هذه العمارة هي شبه ذهب. إحنا المالكين متوسطين شيء كلهم إذا هم تشوفوا حال ذهب الطاقة وهذا ربما يؤدي إلى عبور الماء إلى الاماكن ال يعني كهربائية وربما يحدث خلل في الطائرة واحيانا يعني يربدان الطائرة. يقفل الماء يغلق الماء من عنده ثلاثة جدنا ستتوفقوا به في هذه الحاله إن خشيت خروج الوقت بلا بلقها طيب إن سارى في حافلة يتوفق يستفيد الاسباب الحافلة هذه هم ستوقف من توقف مطعمها ها؟ لا هذا غير واقع اقول انا اقول لم يكن من عهدي من فعل السلف أنهم يقولون هذا معهم يديو الحجر حتى يموت اذا كانت القافله انتم الان القافله مسلمين ولا يشيءوا مسلمين ان كانوا مسلمين علموا ذلك ان كانوا مسلمين قالت. قال انت كافر وانا مسلم انا عندي وقت لابد ان تدير نخبط خطه واحده احسب المدير هكذا برفق الله ما في مشكله هذه لا لا يحسهم علموهم يحسوا لازم تعلموهم يحسوا لازم يا إخواني نعلم وإحنا في الشركات أننا نظر الوقت صعبتين أخر على حتى شون أخر لازم توضى ونقول قال راح يتوضى وراح يصلي ويضرب ويظلم بلد سواء عون ومن أجله بعض الناس صاروا يمنعون مثل هذه الأشياء فإذا كان المثل الحافظ أنا أظن الله أعلم أنه أي فعال حتى لو كان اصحابها من اله اعداء الاسلام اذا شاف هذا المسلم قائم بالعمل كما ينبغي الله ان يحرم لانه يعلم لانه هذا المسلم اذا ازداه ربع ساعه او نصف ساعه تكرافه اذا شاف هذا المعمل كعرف يقول له انا انزلها قرب الماء اربع ونصف ونرجع اربع ونصف قبل مده سبع ونصف ونرجع اربع ونصف ونرجع اربع ونصف ونرجع اثمانيه لكن بعض اخوانا هداهم الله تعالى كم يقولوا إحنا يا يبينهم، ها يخرج البشر طليع الناس يطرعوا عقوله وبعد كده يطرق في ذي روحه وبعد يقطع جو الناس إلى السنة القبلية والسنة البعدية والسنة الحديثة والسنة الوسطية فيجيب حتى تستمر وهذا مما يغير هؤلاء المسؤولين وإذا كان ان شاء الله تعالى حارس وصادق الله تعالى يسخر هؤلاء الناس ويعني يفعلون هذا الذي يندرج عليه. بعيدكم مثلا زمنا زمنا نجيبوا المستملة مثلا ألف نعم فضل ايه <تصفيق> اسمع اسمام الطهارة المائية بيسيمهم ايه ايه عمر بالعاصم مما يستأنث به وإذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمل فأتوا منهم استطعتم دام أن هذا الماء لا يكفي لطهارة كاملة فيقتصر على ما يكفي في المملكة حصولي الفعل الشرعي حتى يتحقق فيه قول الله تعالى فلن تجدوا ماء نعم كيف صور هو هو هو ال اللي كيما يقول وكي حاجة ندين سلبي ماي وأنه يصير يديه ويذهب فعل هذا واعتقد أنه هذا هو الفعل المشروع كما هو مذهب مالك مذهب عبد الله بن عمر سليمون هو صحيح هنا لأنه حصة وقعت منه زيادة وهو فعل قاده أن هذه الزيادة مشروع فصارت صحيح واضح. نعم الميت إن تعذر إن لم يوجد ما هل يظنم أم الله أعلم لا أعلم كيف وين شيء من ذلك نعم الحب شر يفتتني بشيخ بنبه بن شاهدان رحمة الله عليهم هؤلاء أئمة كبار في الوقت كنا أنا انظرت العلم فإذا جبت حكمي يقول لك شيخ بنبه يقول غير هذا اي قال في واحد الفتاة واحد الشارع لا يحالة إلا مجهور أنا لا يعجزني أن أقول بهذه الفترة لكن مدام أن هذا الشيء موجود في مصدر موثوق لا أقول به وانا أخذتكم جميعاً إذا كان العلم حذكم مصدر موثوق لا تتكلموا. إذا كان العلم مصدر من مصدر الموثوق فلا تفتي وكذلك تقول الله أعلم شيعي وكذلك تقول لا أدرينا شيعي حتى تأتي بحكم من مصدره الموثوق نعم تايمون يا أسوال انقوض تايمون مسائل تايمون حتى لا نخرج. نعم. ما لديه بس. نبعت لي مم. أي. أي. مم. نعم أي. أي. أي. لا, لا هذا هذا هذا في الغسل هذا في الغسل اذا رفع إذا كان او اذا فعل هذا الغسل الاكبر ارتفع عنه الاثره لذلك هي المسلم ياتي يأتي, يأتي, يأتي ما يستطيع من الطهارة المطلوبة لان الطهارة المطلوبة ما هي والغسل بالماء صحيح لنا فهو لم يقدر على ان يغتسل بالماء لكن يقدر أن يوضا وضوءه الاصغر في اعضائه التي في الوضوء فلا يترك الجميع للقاعده ما لا يطرح كله لا يطرح جهد المبنيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت هذه القاعده المهمه يا اخواني احفظوها جيدا ما أمرتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح البخاري ومسلم ما أمرتكم بأمر سأتوا منهما ما استطعتم وهي قاعدة مهمة في رفع الحرج والتيسير على المسلمين فإذين مالاش نتكلموا على التيسير وإزالة الأحكام بعض الناس يقول لك من باب رفع الحرج يجوز للمرأة مثل لكن تخطرها تكون على طاحت تروح البيت الزوجية وكنت تخبش من عند الحلاقه ولما يجمع ليش تتيمن بانه كنت تشرح لها ما في يوم هذا ازاله للحكم اقوى حنا نقول نسهل على المراه اذا وضعت في مثل هذا الحق ان تجمع بين الصلاتين بس تروح البيت الزوجيه فماذا تفعل تجمع بين الصلاتين حتى لا يذهب عنها ذوقت به نفسها لزوجها اما ان يترك الفعل بالكليه فهذا يوم ما لم يقل به واحد من الولد الآذر لهؤلاء <تصفيق> الذين يريدون تمييع الدين وإزالة الأحكام بدعوى أن الشريعة مبنية على التيسير <تصفيق> مثل مثل قرعه الجزيره هذا الجزيره الاخير يتساوى المتوفى اي ثاني مثلا عنده جرح خلاص مثلا في يده سيترك ذلك المكان ولا ينسخ عليه وبعض العلماء يقول ينسخ على الجزيره ينسخ على الجزيره صحيح انه لا يشرع المسح على الجزيره بل يترك ذلك العضو من غير بطن ولا مسح